يقول المؤلف رحمه الله وفي دعاء الأحياء والصدقاتهم هم منفعة للأموات والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. ترفيان عن كل سوء وحين. حين كهلاجو يصير شرحه في ما هندهنا وأكيد ما وفي دعاء الأحياء kuwa nol du'adooda iyo sadaqadahum sadaqooyinkooda dhaxdooda ayay manfa'atun manfa'aha sai lil amwat kulli tabaa ma baa wajirda wallahu alla ta'ala qadra yastajibu wa yujeeba wa u aqbala ad-du'awati وفي دعاء iyo والصدقات ilaha iyo saaxiibada manfaatada loowado إن ka wada in dadkii geeriyooday aad dhintay ay dadka nool waxyaalaha badan kaga أي oo dadka nool caameeshiisa ay wax kale helayaan oo ajir kale helayaan qayb ka mid ah marka dadka و محل الجمعوي يعني محل اتفاق بين السنة والجمعوي فاختلاف متره بيدكوا دوحة ويعني بركوا روح جري وذاكيب بيدكوا دوحة ويان وراح يكون اتفاق يعني تعابه فريدا إلى سبحانه وتعالى لو يديه أي معنا وحويان ربي سبحانه وتعالى لا بري إنه معنا وحوي يعني أجر معين أم عمل معين أم صاب معين إنه لا جرسي سبحانه وتعالى salaadnu wax الشيء والروح oo ruuxu u سمعنا bnoqday intuu samacnaa waxa weey oo salaadweynada ka مركز yaari tob kiti bulayimid marka ka kaseeyd gabadha dambe waxa la wixii ka dhasha ajrigeeda soomka iyo إند الجمهور هالعلمى ويجاديس أيضاً، حديث بنا كزار. إند الجمهور هالعلمى ويجاديس. أحاديث بنا النبي صلى الله, الله, الله عليه وسلم وعليه كل جيد كقصورنا. بريدة أوكلت القرآن ككتو ربنا اغفر لنا وإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إلى آخر الآيات. سيدو كليتو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وقصورنتهاي. وانا اجماع علم الإسلام وفحص الله وقاله انروح مركوا غير يضعون انتو كذب السلاة الجرازة ان دعوين فارب الله واقع القبور كنت الله تعالى حديثة رب المفضورتين معنى رحو يان اللو دعو مركز دعادو انه قادس ومحل يجماعه ويحو اسوه اصحاب نغضيه انه ايذرا قادس ويحل يجماع ويحو اسوه اصحاب نغضيه انه قادس يعني واحد فضي يعني من كسبه بكمته عمل كيس بكمتها لا ما كسبت وعليها ما كسبت واحد شغيس طيّا هذا واحد يعني معنا واحد ولا تبادل دش هذا أيها سيء الله سبحانه وتعالى سيدنا كلت وحص وارتوه حدثنا أبو صلى الله عليه وسلم إنه قاديسه يعني صومه إنه قادي ولكنه صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عن وليه لكي ينتئ صوم لولي ولي جيسي قرابة جساق السويس، وعيّدوا الله إلى حجك، لقيه بسلا الله يسلا وطريقه وده ويديسي، هويدو ويدو ماتي، يدور حج نذرتي، الله معنا الإمام saw waxa ka sadqay ka sadqay balaawo rasuuluhu sallallahu alayhi wasallam wajud markaa yaani kullu dalika nusus wa qisaru hadithan nabiga a'maalasha laysagana ibnoqoon karo sida sadaqada oo kaleeto xajka oo kaleeto yaani waxa way quwa eega oo imadeynaya way gaari sabaleen taasi gudintay amma a'maalasha laysagana ibnoqoon kare soomka iyo salaada iyo islaamnimada iyo kuwa allee lagaana ibnoqareen ayaguma ay gaariyan beeleen tafsiiluna atana wa jalaaki wa tasil da'ifa way waxa halkooni la yiraahdo macraha inalla indiin soo kusoo arortay a'maalasha kaydii way dadka amuuda dhintay waashu way tahay barka ee quraanku ma gaare. Horta inta soo sheegney qaar waa jumaa qaarna khilaaf buu ifa ku jira. Xadiis iyo ayad kala wadaa. Quraanku ma gaare barka Suyaasha taala. ah waxay الشخص الرسول من تميه ابن ابي العبد ابن ابي العز كنيو كله لو راح رجحيان ان معناه واحد وياه القرانك ددك اموال دا غاريه هدي لو اخري لكنه الى الاجر لوو قادرين الاجر ان لوو ما هذه معنى ادت روحو قادوا اخري اموال دي مغاري سامسوا العلم رجحيان قرن حالي المايا وحر كديدا ين قارك ديدا كبا سوغلي ليدين صحابتي دوله عليي عهدي إبنابي ما عنده كلهم مكالجة وابن كل سؤال رأي لفتوه سؤال أهم فيك ما دينه نبي قال له ويجي إيه يلا له ويجي له نبي جوا قال له لا والله يا بس ما النبي صلى الله عليه وسلم wax قاعدة inta كوبه ويجي معنا رحويان أنت حجس أكسف شمك وأنا سو كوب اللعب مركز الله عرلهها مؤنس لكن حيزه على نبوس ويجي أنت لو ويجي مكشوا بين النبي صلى الله عليه وسلم قال ساسو كلوا أرنا يا مال مركز لا يذكره لكن من باب الاحتياط ما دخل الله ربع حيزه وبدعاءه بدعمه rooh inu iska dayad yahay ila wax badan oo الله qabto mid kara jiraa amal badan oo sugan oo laga qabto mid kara jiraa marka inuu iska gaabsadaa si aan kala baa muasiriinta salafka iyo waxa qaran yaani intu waan bar saxay qaran in macna wax wayaashay suganaysan qali ha diidan oo oranaya qali wax jir oranaya aslanba dadkii geeriyooday ee dhintay aad wiirka tii wax amal magaade waxa dalil waa waa laa dalil isari illa baqa waa laa dalil isari illa baqa ayad tan joogto dalga bixay jawaab halkii wax baasheeyay jawaabti mulki يام مط يام مدرشطة وراء ما أقولها إلى وحش قيسين وياه ما كأيدوا حأبين سوى ملك أهان يلا هالجود يام لكن ما أيدي يسو وحد الله هاي اللي وصيهم وحد الله هاي يعمل آذان شقيسين هذولا إلى الله هالآثار سكترين يعني اللي وصه هذيهم ما يديس هذي الولاد يعني راحوا يحولها سمح معناها ذكوا إنتي الدنيا ما أحد. معناه وحويان ملك أهان وبلهت هي كمانتفاعك تدل الله بكل بجلة. ملك أهان وبلهاديل وراء معناه وحويان بدون إذن صاحبه كمانتفاعك تدل الله لكن كمانتفاعك تدل وراء معناه عضوك إذ هي هديك التي هضوك سيطرك كمانتفاعك تدل. مرك ملك أهان ابن آدم وروحه شخص اسمه وحكل أمرها مرش أهان أمة الأحموس لكن هذا مع ذلك أول رسول الله هاي أولى المتيسين هدي الله سيو ونيك لها أول سيو وأكون دفاعي تري. سيدا سويمبر. شو الله القرآن كاي كميتهاي. الحديث كذا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. ابن آدم قطود إنسو عمل كيسوا بأي إلا صدح مياه. صدح لي مرة وكشي. آية ده إذا مات ابن آدم عمله بالي. لكن لو أحدهن انقطع انتفاعه بعمل غيره، عمل كيسوا وضوايا لو فعل وضوايا، عمل كيسوا وضوايا إلا صدح مين؟ لو أورن مرك عمل غيره كم انتفاع يا حديثكم مقطوع؟ شو الله تأذين بحياه يعني معناه حوالي أدلة يعني وعام إبل آدم كعمل كيسوا يرو ضوايا دينت فاع حتى عام بالعادة يا، نصوص الكلمات كسر خصوصاً فإن بلا آدم كعمل كغيرتي جالينا وحال عرنا يوي خصيصاً وعموم كنصوص باهري أي خصيصاً ولا عرنا يا مال شو موب ضرب ولا والله تعالى يستجيب والله تعالى, تعالى كنا يستجيب أقبل أدعواتي بريوك أيقظ ولا ويقمن الحاجات حاجين كروح حقيها لعله هو بده وعدي باهذا سبحانه وتعالى معناه إنه الله سبحانه وتعالى مجيب الدعوات هي لا إشكالا وحشك وجد يعني بين الخلق كله بين كافره ومسلمه وحش كلام في مجرد فمسلا الله سبحانه وتعالى ابن آدم كأمة خلقه مركو بعه إنه رب جو سبحانه وتعالى أو بهيل أو سن كمر وكريم يعني, يعني واحد الله سبحانه وتعالى إنه دعوة أقبله وإذا سألت عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني في الباجة هو قصة أرض عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. لين قال لي له وحور سنيني وعرون. أنا شاعر قرنيه. يعني إله سبحانه وتعالى هدي أذحوه ديسته. وكاره اللي هو هذا سكتت إذا قرر كان هذا أذحوه ديسته هذا سؤال شو سكتت ثنا marka ilaahay سبحانه wa ta'ala bariyadiisa wa labaayay in baa inuu ruux badiyo oo baahida alla subhanahu wa ta'ala u baahayay inuu mootiyo si alla subhanahu wa ta'ala uu u buudo baahidiisa wiymleku alla umul kiya kull shay shayka saayilul kiya marka alla subhanahu wa ta'ala bariyadu u ajiiba ama uu aqbala haddana arkayno in wa haweel sir ahdiidkan ee uu qasooray sallallahu alayhi wasallam ninkii ilaahi waxa weydiisay saddex arimood mid todobaas islaashu wa sabab asbaabta yaari manafaadada lagu soo jiideeyo suuq ka u ah madaarca yaa dibaatooyinka lagaa hortago وعلوه جسده سبحانه, سبحانه, سبحانه وتعالى إلى ديوان الله كن، إلى آخره الله هو كيديو، يُنِبُّك إما لها لجعيرين، صدق هذا بدونه، وحريّاً الله بريء سبحانه وتعالى يرزق ألوه جسده، فاركا هو رجم لها إن لا سبحانه وتعالى كجعيرين، ما كورت هذه المقدّم سبحانه وتعالى إلى ك هو مرك دعاه أبو بريدة مرة من الآن ما دعاه بريدة مرك سؤاله سروري سوهم كستان شروط يا موانع بأبعين شروط موانع موانع لواله مرك وأين شروطي بريدة رأى روحه أولي ما ده وحياه له فيبي لها جديد لها إلا أكبر لواله كعرم مثل موانع لو حكمي روحه عادوه حرام روح. حرام هادو عروقه مثل من موالي من موالي قبول الدعو bariyada إلا la aqbalo xiyalaha diidayo xakamada ruuxa inuu xaraafiyo si xadiis nabiga ka muqaasalo sallallahu alayhi wa sallam waxa xakamada midan ruuxa bariyada isoo galay wajisanaayo inuu san shee إلى yahay oo sunbanaale ila akhiri wa inuu marka ka dheeraado xiyalahi bariyada ka hortagayay in la aqbalo ee ويملك كل شيء ولا يملكه شيء ويملك الله وحده الملك كل شيء شيء تسعي ملكيا ولا يملك مؤ ملك شيء وحده مملوك الله سبحانه وتعالى شيء تسعي ملكا لكن ادي شيء كسري سو ملكه رب الماجد سبحانه وتعالى مالك الملك هو ذي الملك المنتشر يعني وحيان كونك وضليه مخلوقاته ودر اسغا الله سبحانه وتعالى وتاليا ادي له ودر رب سبحانه وتعالى ولا غنا كافتون عن الله الحق الذي لا يكذب تعالى كراهه عين البرقس لا يكذب ما, ما يعني لا روتي في خبر واحبين ولا غناء كافتون عن الله حق على لا يكذب طرفه عين البرقس لا يكذب يعني وحيان موجود المترماه ما اوترك يعني وحيان صورته غالبها ابو صحيح ماها يعني ان سبحانه وتعالى لا يكذب يعني ثقلا اذنك يا كابتن كرمك يا ربك يا كابتن جربني سبحانه وتعالى ما لي ابن ادم ربي سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى انتم والله هو الحميد الله سبحانه وتعالى وانك كابتن لكن انت كابتن صلو بقى البركس الله جوا كابتن نعم في الله سبحانه وتعالى وسيني لستر waalo dhaniyo noloshiisa dhan baa wax ay ku taagayday Alla subhanahu wa ta'ala naxbatiisa iyo taageeratiisa ku taagayday habiibka tagayrada Alla subhanahu wa ta'ala laga laba ma jidna ma u noola kare ma u jirri kare maasi wujid ka وصار وحمن النغربي من أهل الحيني هلاك الدكيس وكم النغربي دكيه هلاك سميء ايه وكميدي هاي ساسل ورمي معانا انكي سؤالك الله سبحانه وتعالى انه سنوبها هاي وكم عرمو حواله سيء يعني وحوي اهلك سيء انه سبحانه وتعالى لا شك في الكفرهي وقالوا arka aragtida iyo muuqatada iyo muuqalada saxiiha ayay weeyeen muuqalada saxiiha ayay weeyeen in Allaah subhanahu wa ta'ala uu ka kaafto di kareemaa waxa ricaan aan igii kaafto macalilaha xaqqa alla ka kaafto wa tarufa taalin li brisniki xaqqa alla ka kaafto ba faqad ka farawa galaw iyo saara wuxuu ahaaday min ahlil hayni أو يرضى وغرة للغنى لا كأحد المد أو كلاس مايا ومن الوراء خلقه كامل يعني واحد ويان أحد خلقه كامل أو كلا سيد سو أو كلا أنا هين أيو الله عرض وغرة للغنى معنا سبة الرضا وصفة السقط وحكمته الصفات الله على سبحانه وتعالى سئل كامل الله سبحانه وتعالى مرقوا عدونا عرض مرقوا uurralu magrabi subhanahu wa ta'ala aad booqer gaar ah oo inta kasta oo aratay sifaadkan iyo sifaadkan la mid ah ha aado oo ha raal noqdee aado isay raal noqoshisay tilmaamaha uu leeyahay fooyinka alah subhanahu wa ta'ala ما تريد يلاقيه ويا أولين ور يرضى أنا واحد هذين وحردها على اللوتش نصر عرض على وأبى البرنايع يعني هو عرض أنا وقله على اللوتش ذابيل هذين الله سبحانه وتعالى عقابيه ساس اللوتش لكن تلمان ألا أولي هاي وتلمانيه استنى إلي كم ذم أهولين صوكي ودينا وحلا وحأ وصو قرطي الرائحة التشبيه أو جود يعني الرائحة wa alla subhanahu wa ta'ala ilu adoomidiisa hadii loo soo walaba tilbawo uu ekaaraya yaawga soo baxay saadarada duudida wax ilaheen arada sifal arade aradu waa qalayaal wax نفت إلى شده يا شيء جائع كده شيء اي ويلد يا جائع سبحانه وتعالى بين النفس وتلزم بقيه وكان زي ربنا سبحانه وتعالى halka tay lamare barada sidaas ay olaawada sifo suubitan kor la sugayay tashbihi ilaah adawayso lo ikeesi ay ka dhalalayso waay olaawada sifo markaa la aawilo taweel wuxuu kuuma aadala tahreef asl kiswa san somarnay ay markaa mariyan wal haq قوة ذات وقوة الفعل جاء كل قوة انهلت استفاله ولا مريض قوة اختياري قاعدنا في واحدة الله سبحانه وتعالى وحده سكت في الومايق الوصول قوة الوصول معناه هذا يعني ايه الهدران اللي جاء فيه انه ودي بقينه خلق جيس الشبه الله سبحانه وتعالى معناه لوحد الله وحده يا تلمانتا سألق وقلمتا alla waynkiisa iyo jalaalkiisa u dhiganta ay sifadantaati ala u soo dhigta subhanahu wa ta'ala waa carada oo tilmaanta caradu waa u soo dhigta laakiin caradiisu carada khalqiga ma aha oo kale qafan waminn isra'u qalanta alla subhanahu اللي اعلن كصفهائيه المانتر كتباتها غضب الله ميدعله سبحانه وتعالى غضب بالاله لو لو هالمعقوله قاتل لكن الجوهر اهان هي حقيقه اهان اسميت مع لو شو اسمك عوا جيران اوتينا يعني وحويا مثلا ان اشيفر بولا استمر على هذا حقيقه ضوء هذا بابي أولا وكل شيء كل السبب كنا مركب هالك على وضمرناه يعني الله سبحانه وتعالى يرضى ويغضب لا كأحد من الوراء في المأوى كل جسدي والله ألا يغضب وعنة يأو يرضى ورال غريا لا كأحد فروح أوكلته سيديس أوكلما أو من الوراء خلق كمل لا كأحد فروح أوكلت سيديس أو من الوراء كمل wa ma qaranayo alla subhanahu wa ta'ala kale ah fiisi arabii si kageedisan si kageedisan in baab wa oo الضرب باكوني دورا هلكيسه لو اسكو ريمان ويزبولن حدو سن قاعده دا ودا كل او كول ليي ان سن معناه wax way qawaaida lawa marin hadalkiisa iska wariba door meel faga jirsan gaarin matala waxa ashaiira boqul sifati qarnowas iyo qarnowadiyan qarkay diideen maxa ku diideen adin ilaado تلما ماء أي سجائر مثله متكامل دان سوق هذا مثل الحياة نلاش شو قلنا الله سبحانه وتعالى حياة نلاش وهو أخذت الماء خلق جيسنا نلاش وهو أخذت الماء صصص ما وجدنا الله سبحانه وتعالى وحي خلق من الميت ويخرج الميت من الحي هو الحي لا إله إلا إلا هو حذره قرته أو نلاش مركز صوينا مدى خلقه قوي كاتكملوا مثلا تشميد العميزان وعوراميا الحياة كالحياة ملاشى إلهي ملاشى أضمد الله بدمه ضيء أقاعدنا ما هو مثلا سينهالان غضب إلهي غضب أضمد الله بدمه أورضاه إلهي رضاه أضمد الله بدمه أصات المعباه ما هو هذا سطال ما لا شك يضربون كنا قاعدة وسويت القاعدة سوينا مركوا السكوه الرمانيه أبي أنقائذنا الله ومرينين صفات ك الله سبحانه وتعالى وكل جود أنسى الله زينين تلمامه إلهي يعني معناه هذا والله يقال لكن كيف يرضى إيقافه ؟ هذا لا يقاله كيف يرضى إيقافه هذا ال القولين تلمامه لا ما يقاله يعني لا ما يقال تلمانتك كيف يرد ؟ لا ونحب واحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط ما أنك حب في حب أحد ميت تعالكي ومنهم أيها كاملة ولا نتبرأ كبر نقوم منه من أحد ميت ومنهم أيها كاملة ونبغض وحن نعينا ما يبغضهم أصحاب رسولك عيد لي نعبنا ونعبنا وبغير الخير خير وحر أهينا يذكرهم كل شيئين وحن خير هينا نكي كل شيئين ونعبنا ولا نذكرهم كل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بخير خير مويا وحبهم كعِلَ كذلِ دين دينوي وإيمانٌ إيماوي وإحسانٌ إحسان يعني أعلى مراتب الإيمان وبغضهم عِلَ كذلِ كفرٌ قَلِمَوي ونفاقٌ مرافق نموي وتغيانٌ حدّقِدوي يعني مثل هذا وصليت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأماليه إلى هبة سبحانه وتعالى تعالى كور الربيع لعدولهن إلى هبة سعدي لي كتابك يقول الأولون من المهاجرين والأنصار إلى آخر الآيات يعني مرنا الله سبحانه وتعالى وكيل الفقراء المهاجرين الذين يعني ما مهاجرين فكهل والذين توأوا الدار والإيمان من بعد ما الله سبحانه وتعالى أنصار تنطر كهل حدناوا والذين جاءوا من بعدهم سلحة قوازة المسلمين اللي يعني المهاجرين هي أنصار يدد كذب بين دور أو دعاين دور مرهب دي كوي كذب بي دعادي يتشعير كي كوي مره الغطرين ماي. صادرات يا علماء كيف كمل <سؤال> السلف وحيده لشين؟ شيع هذا أو مثلاً أنت تقولي هالورد إني يا سحور رسول الله عليه وسلم لعنني أنا كتري إني في الدورين أما أنت على أن نعب وحأيده لشين إني قاليه عيدنا ندر شين يعني واحد مهاجرين إعاصار iy qolay ka dambeyo u duceyn doona sida xasbiilleh xarowta caalaamada muuminiintii kadiga laakiin qolay ka dambeyo oo hawaari doona adan lacanadi doona qolay haa laba sheegid واكرم الى الله عز وجل كما لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعوك تحت الشجره الى كل أفر بقولين كل افر بقولين بين صحابه رسول الله رضوان الله عليهم صلح الحديبيه النبي صلى الله عليه وسلم اي لا بيع الرضوان بيع الله بحري ان الله سبحانه وتعالى اوفوا امره وافربل هذه الايات الله سبحانه وتعالى نبي يعني النبي يعني هو أفضل الخلق أفضل افضل صاحب تنبيذية يصحب تنبيذية يأرضي أنقشذية إلهي أفضل الناس وضطع أفضل الناس وضطع ساسوي الأحاديث فربضور النبي صلى الله عليه وسلم والكسوان تاع أماز الصحابة رضي الله لا تصب أصحابي من النبي الله عليه وسلم أصحابها عيرة بحاجة لمين كي نكملها حدوا مد يعني مد يعى كم بينه مد أضحية مرجعه يبون يقول <تصفيق> صلى الله عليه وسلم مركس عطى له عينا ليجأ كله يا صلى الله عليه وسلم وخلد من ولده واسوله صحولة كثر صراود صحطة له عينا وكله ما يعني صلى الله عليه وسلم أحبذ صحوة وأمره آذي آذي أفر بدينه تعال كثر واحد وإذا بحال الروح واح أقولش على لا يا النصرة دي يا جرجركي يا دلالكي يا تضحيري الله صلى عليه نيك اللعب نتاسف كل دعبي لكن على النصرة ستو كرنقطة دي لي أما نعبادي أو قالتوا له بدي نيك سو كالتبركة وانك شافوا تلمبه الله صلى عليه وسلم خير الله في ثم الذين يرون ثم الذين يرون النبي عليه يارب الله سبحانه وتعالى وهو عليم وهو يشرك الرسول من بعد ما تبين له الهدى غير سبيل المؤمنين مؤمنين توخا او غو هريا صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم ولحب صلى عليه وسلم لاصحابه انت اعمل ولا تفرط ما حد بينه مفريط يريد قريبه قلها هو الحركتين ومج قليه هو ويتشديد ولا مفرط ما نكح حد بينه في حب أحد من أو او منه سحاول كما صلى الله عليه وسلم يعني انت جعلانه جعلكي شا ان ان غارسينه ميل ان لغاري كريم وبشر نيمديس يخلق نيمديس دافسيصن او اله نيم با غارسله نبي نبي غارسينه معصوم بان كدغلو ساعيده ولا نتبرؤ كبر نقول منه من أحد او من بك هذا الشيء عدد الذي يعني وحي إلى لا ولاء إلا ببراء لا ولاء إلا ببراء صدرت ببعض السلم وحي إلى الولاء بدعه والبراء بدعه الشيء عدد في الرئيسيين يعني وحي لا ولاء ولو ولا أهل بيتك ولا ديائي ما أصحيه إلا إلا جبر النقضه رجيك لأ أصحابه النبي كاملها صلى الله, الله, الله عليه وسلم وآله ولو ولوك وآسيك رأو إيمانك وضوك وآسيك حداد المر أهل الأوبكر إيوه عمر إيوه عثمان إيوه يعني ابن عاوية إيوه فجاء إحداد الله عرضي يعني ولا ألوها البيت ولا ألوها سلم ما أصح يديك يعني شيعاوي مركا متكونك وحديد بمن هو حدي ولا ما في من السير حليوك علينا بطالب وكلك صبيان يعني واحد جالسين الى حد العصمة إنه معصوم هاي قاركونه حي جالسين إلى حد, حد مارته إنه النبي هاي قال كذب حجارس إلى حد الأوروبية انه إله بس الله تعالى معناه الله سبحان الله تعالى وإلا عابده وكذا هكذا جالس على إذا بيتطلب وختي يصير يقليها الصباح مركز دبي على إذا بيتطلب أو على راحه يتسوق روي يسوقه ولا تمرء بالأحد بهم بتكون ذكير النقر بينهم ولبغض الضوالع لعلم من يبغضه العدل نعده عدل ولا عدل سده شيعه او كليته وبغير الخير خير ما يذكرهم وشيغي وخير هاننكي كوشيغي يا له اسغالا واد ولا نذكروا كوشيغي بلا اله خير يعني دا يالله دخور الله عليهم سيد قال كجمل او حر أبو سايك و أبوي. لا جابها يستول جاء أبو سعيد قابوين. وعلى الله شكّر. قاركوا إلو بدكوا دي حقلها جرّكوا واضح. سيدا يا الله يبغاوي بل يكدح عليه علمنا بيطالب وكلته. يعني عليه إلو كجر لها ويسوو جاري في حقله. وها سيدا النبي بكتس سلوات الله عليه. وكده. يعني سيدا حديث يا عمار وكله. تقتله الفئة الباغية. في هذا جرّ درباديل ذو ذمّة ولي صلّى عليه سلم. يعني عمار لو يروح لسعودي علمنا بيطالب ilaki muawiya dilay waxa ka mid ah xadiis ku tusaysa xawarisna markuu nigaa la dagaalimidooda yaani awla ta'ifatayni bil haqqi ma wada qolay islayne midon haqa ku wax ma وحبهم شعير كونه دين ديوي وإيمان إيماني وإحسان إحساني وبغض نعيب كونه كفر قال لهوه ولا الملافق لهوه والطغيال الحق لهوه يعني أنصار قمنا كونه صلى الله عليه وسلم وكيء ريشري لا يحبهم إلا مؤمنون ولا يغضهم إلا مرافقه وكما قال صلى الله عليه وسلم يعني مشعل هذا إلا الروح المؤمنة مهيالي من أملا إلا للمرافقه مهيالي بعد مرافقه معنا عبادة ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أول لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه ثم لعليم بن أبي طالب رضي الله عنه وهم القلفاء الراشدون والأئمة المهديون ونثبت ونصب إلى الخلافة خلافة هي مسؤول يد مسلمين ته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي كذاشيس أولا أبو لا أبي بكر ما نسوه إلى الصديق رضي الله عنه أو بكر ما نسوه إلى يعني أول عدي تولدي خلاصات المسلمين أو بكر بوهب تفضيلا فضلت له إسراء الله فضل أيها يو تقديماً هرمريد هرمريل هرمرينا يا أبكر على جميع الأمة ومدعنا اللي هرمرينا يترابط يا نسوه إلى ومدعنا أي أركا كهوريا وأفضل الأمة ويبعد نبيها صلى الله عليه وسلم ثم مركا كذبنا لعمر عمر, عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن خطابة رضي الله عنه ثم لعثمان بن عفاف بن رضي الله عنه ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم الخلفاء الراشدون خلفنا هنمسوي والأئمة المهديون أي ماذا غير فالخلونين يوي سأسوا معنا الشيخ الليل معنا بسألة الخلافة ومسائش مشهور كاوي أي فرق كوكا خلافنا بركا عند أهل السنة والجماعة الجماعة واحد فيه هي ايه التابعين ده أو بكر هي غيرهم من اهل السلوة والجماعة خلافدي او بكر ايه هيد تين غوريس قلاشا ان ايضا تي عمرنا الجماعة بيه ايه اللون وضو بكهور ريال فرق انت سكاله وحاكوتي تي عثمان تي عثمان ايه بعد السلف وحيكوه رمرنا يا علي بلابي طالب وحي ليه هيد علي بي إن الله دورته علي با كفدل بدل عثمان معناه خلافه حق ادوي تصحيح هنا يا او خلافه عثمان الى حق هيدا مجمع يقول لكن حق التفضيل كان علي افضل بالله على عثمان افضل بالله عند جمهور السلف وحوي المعنى وحوي يقول عثمان خالفه بالريف بعض السلف لا علي بن ابي طالب الكهر مريان حق سؤالك فضيلته حق فضي هي ايكو أي كلامه ريان مركه لو له ري ولا سوقت أولا دمك المرمانة ونباليسكو خلافة حق الخلافة لكي u اي اوكالق قطين ايه حق اوكالق هاي ايه ايه ايه بحل الجماعة واحد خلافة كومنتراته عند اهل السنة والجماعة فرقة باطلة اشيعة ايه خوارجة ايه كواس مياه كواس نوركو او بكر ملك خلافة من نص بكسه خلافة من سيد دوره شاكتنه أو, او بكر هل مثل المسلمين توم بعمل النبي وجريه صلى الله عليه وبرك ظرفين خلاف بين لهالعلم وعلى السقلاسي عرقل الحليل النبي جذو النبي جس الله عليه وسلم نصوصه وكثي وكثر دار ما يلا أو بكر إنه جدا من النصوص تاسيم جانبى بس هو خفي لفتيه وعلى السقلاسي يعني مم قتاء أو مشي عدل بقى أمم قتام بس هو خفي أول قرصان وتسوتس السوحها كامل ائته النبي <تصفيق> صلى الله عليه وسلم شك وخصن كير انو نبيو جاي احاديث فر بدل او كتبته او بكر اجدم بين زورو يعني خلافته المسلميت او اجدم منو تلميذ <تصفيق> وحكى بالاحاديث اللي هو جيت رسول الله صلى الله عليه وسلم او تيم لوكا هي احاديثه تذكر سيرو سو دو قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بغات النبي لا هذا هو اكور او بكر هو قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى يا كلاصوا حليلاء أو بكر أو إبوم، وعكبي ذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وركوا حلو صلاة وصلاة توجي ولا كردات حتى برب رب ضبع التلمي والقول قضاء لليبي قالوا أو بكر كده ليش بعلى واحد يقيل لو تعيش براجعينش التلمي وركي عليه وسلم هذا الله هو المسلمون أول مؤمنون إلا بكر إلاه يذكر مؤمني تبا وذين إلا أو بكر ما يلفان صلاة توجي ولا كردات عليه waqsaabud kuur ee keela waraaq aan ii qore waxan ka cabsanayaa arri kan ilaa rag u soo halkal taagan yaa ka cabsanayaa waraaq ii keena aan ii qore buluug u salaatu allah salaam alayhi aisha dukuur waxa ay duya daabaha ee abubakar ii wuyan waxan ka cabsanayaa arri kan ilaa rag sheekta oo u halkal taagan oo guriyayba ka cabsanayaa abaha iyo abubakar ii guya bartu wada annu soo qoray leeyu sallallahu alayhi wa sallam laki adilada soo waxay ku tusaysa in Abu Bakar uu leeyu gorashay oo calaah uu ku tusay adila ay tahay inuu uga dabay wa an saar ruux ay soo socoto iyo لكن u xaq leeyahay oo baajir is soo feero laakiin markii adilay hadii أو la keeleey kulli walowdo gaaray saadul ubaada ayaa oo gaar ka yaraa aqrubay be be adi oo bakr asay dagaal daba waloway oo day oo ugu ta aqrubay waxa isay u dagaal tabalowayaa Umar Abu Bakar markii Islaamii Umar ibn Khattab radiyallahu anhu الله mara kale farbadan iyo fadaail badan bulayay khalaafadiisay sabab ay ku timid Abu Bakar baad doortay Abu Bakar baad dardaaran uga tagay walaa durubra sharciiga ah ee balaxweynaha ama baabta suluuti oo kuu urbaalay uu ogaaday inay linkay ugu jeceliyi dadka uu yahay cibaar bixitaab radiyallahu ah haga fududay isaga ku xigey nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu bari jiray ilo dhihi jiray yaani waxa weyal jaa yaani waxa aad u badnayd in la yiraado kharaj rasulullah أو حتى محمد بن الحنفيه، محمد وعلم لا بيطالب ولا لي، أي واحد لو بعد بالقياء أفضل أوفضل برا بعدا لبيها، مركسويل أو بكر، يا سوحي جبلين عبر بن ما يروح عنك على الصليب لي إني أنا إسمان أقوله، مركسويل أليق من يا مكابوئي، مركسويل أنا هو رجل أن سليمان ذكر من بناءه ما، مركسويل عنك إنه عمر ما وصلناه واحد أرجع المعهدين <سؤال> عليه وسلم ومضة إنه جفظ أو غير بديها أو بكرة أو عمر كحيمات أو عثمان بعفان وحقيمات كل ذلك ونصوص ختوصيزة يعني إنه عمر ما الله عنه خلافة مسلمين ترى دوا كوجمع عدي إجماع مسلمين ترى ما خطوا أو مقفوا يعني واحد ولاس أنا وتعالى ومضة إجماعه وفينا ليه جفتي خضاب وفينا ليه عثمان فضائل بي سووا ليه فضائشي سووا صلى الله عليه وسلم وحقيوري يعني ماكو كنقول سوغالي اصبغه معنا واحد يعني قالها لا يسنال عبر اربعه لسجيه ابو بكر مركا سويتو ما كنقول سوغالي ونبو صلى الله عليه وسلم يهاجتت ود معناه قريص طيب ورسه عايزك تري النبي الله عاد معناه الرجل هو را هو كول سي جوي ما كنقول سوغالي ما خالي عليه اولا استحي ممن تستحي منه الملائكه ملائكه نلك سو الى مع ابو ردي الله عنهما ما بعف الله عنه يعني وحوي امات زوجي سوره عمر المخاطب <سؤال> رضي الله عنه مركو جيريو ري او انتو لا دعاي اي او بدات انو معناه اودخل ايو و بد لحن الاخوات المسلمين تكمل لحن بزويا لحنا من ايو مركه ارج جدهي و يقول لحلنا مسلمين المسلمين تعرفو اني اوديه نينكينا او غ خير بدل او في عبودت حيث توافقان مركي إن صار يكلأي كبعين أيها الحسوس عليه علمنا بيطالب يا عثمان بن عثمان ضدك على رجلا مرك وحلا أرك مرك إلى ضدك أوبديهين يا عثمان بن أرك تولي ضدك أوبس على عثمان قولت أقول ضدك إنه عثمان من ناس للسمين إلا عثمان بن مركسي ما ملك المسلمين تقي خلافه دي مركسي مبايع عودان بما تيه علمنا بيطالب معه عليه اللي حطوا له ما عثمان مركون دنيي واحد مسلمين ضد درتين مركه علي لا يطالب أي أورشحه مركه ضد درتين خلافني مسلمين ضد درتين ساسي كوي ماذا معنا معنا واحد ويان عثمان لحدي دي ما ضرتي مسلمي ترى واحد معنا يجنا رأي جلي علي لا يطالبنا مسلمين ضد عمر من خطاب لا علي واحد ضد أو بكر واحد ضد يعني او بكرنا نبقى صلى الله عليه وسلم عليه احاديث كتل مامئن وقدم من دون مسلمين تنوا دون تنوا اسمي جماعين سنسي خلافة وضم ركبك لاتيبك ونثبت واحد نسوء ان الخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم اول الى ابي بكر بقى نسوء الصديق رضي الله عنه تفضيلا له بس هذا او حلورتين يا شيعة شيعة الا واحي قبال بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلافة عدي اقوم متسر اوحق نبالها انه عربنا بيطالبوها والصليح هو موقع ريه ولا إذا ما أكثر من هم أخرين أما تفضيل الله تفديلا له تفديلين أفضلين وتقديم الفرماني على جميع الأمة أمدرنا القهر مرنة أو بكر الصديق رضي الله عنه ثم مركز إبن العمر مخطابة رضي الله عنه ثم لعبي عثمان عفان بحا نسوئنا رضي الله عنه ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم أيها الخلفاء والراشدون أيها نونسناء ألم والأئمة المهديون أيها نونسناء إني خلفاء الرشيدين وحكت صي أحد النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة على ملهاج <متحدث> النبوة ثلاثون سنة بعد ثلاثون أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني الخلافة هو طريق ذي النبي وقصعة تاي شدك النبي وقصعة تمله تشين النبي وقصعة تاي جلاش إذا صد صلاة جد ما يندو تاب النبي صلى عليه وسلم من حسن من, هي سنت كأفرتناد. سنت كأفرتناد حسن من علي أبي طالب لحد بلاده هاي بيكون كم جواني بعده لما يصلى عليه صل صل في سفرات هيجرية أيو جريون صل في سفرات هيجرية مركو جريوني وصدر كذلاء كذاء كذبي وحيكون كم جواني إذا صل حسن من علي لا أبي طالب هو لحد بلاده هاي مرك كذبة معوية من أبي طالب معوية من أبي سطيان وجدت وعابر الجماع على صدر قلبه حد لجوري شيء مركا صدم كاسره وصدم كيس لئي أفرت الخلافة استجتبيهم الخلافة على ملهاج النبوة أفرت صدم كسره أيهاي مركا كدي ملكي بقرطويه باللواته تمر يرسل على تل بقرطويه وحكو باللواتي معاوية إلى ابن العباس كل بقرطويه يعني بقرطويه مركا وحقوف ضد ابن معاوية ابن ابي سفيان ساي ابو فضل بن ملكا كديبلا لما ووت صلى الله عليه وسلم الى نقوندو يعني wax weyan yani jabarut xad iyo qahr wax lagu qabo awad wax lagu marro xulo marka gid macnaheeda diktatori iyo awad iyo inqilabaat iyo bidad sababtoo ah sallallahu alayhi wasallam qof kaasna kulmaan doonta marka in ay khulafa يعني حتى الى قيام الساعة خليفة سئواه بعده أو دي عادل أو مسلمين جديد تكون قاعدين لا وحوى خليفة راشد او سيد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عمر بن عبد العزيز خليفة الخابس عليه بعد خليفة كشارات وح خليفة كشارات دولة إلى سنة كي بقرض بوع وح خليفة كشارات الله ونعم الله وعبد دي يقابك مسلمين سئوا حكومي يظلم وقاضي يمنع له وحوى مصالحه لك رتبته إلا لي له حل جيسي حتى دعاق وخمورجي دعاق وحتى مدغام باي لو سرخصت فكلتها اما خير باي حتى دعاقه دوعه الى رواقه اي كلغود ايا قوله هي جيرين جوجيه با لدله عدالته معناه هو وهي عمر بن عبد الله المشي غادمار وان العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الحق وأن العشرة فوانك الذين <سؤال> قوى سوصماهم أمه عبد رسول الله صلى عليه وسلم وبشرهم بالجنة الجنة أجو بشاريه نشهد لهم محروق المركات الكعينا او نمر كفرين بالجنة الجنة على ما شهد لهم سيدة أجوه أجوه أجوه لهم ديئة رسول الله صلى عليه وسلم تنرزوه أجوه أجوه وقوله نبي قول الكيسينا الحق حقه نبي ما دامه أجوه أجوه أجوه نبي ما نقنه وهم يورا توقعه العشرة المبشرون بالجنة لما كان لنا نوي او بكر وعمرو وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوفي وابي عبيدة بن الجراح وهو امين هذه الامة رضي الله عنهم اجمعين الله اكرره يعني واحة وقفرت ان صوبرني هي طلحة بن عبيد الله طلحة النبي صلى الله عليه وسلم اذوى مالي هي الزبير بن العوام ولماذين الوضو بحكوكيني وذين ضيالكي جبل صلحنا ضيال قناة سكوجي الرياضي. زبير ما أسئل والله أسئل نحلة أيدي سوون قميض. وسعد بن أبي وقاص، وسعيد ابن زيد، زعيد ابن زيد ابن عمرو بن, عمر بن فايل، وعبد الرحمن بن عوف بن أبي عبيدة ابن الجراح، وهو أسول أمين هذه المك. والله قدر ما الأمين أمين كده رضي الله عنهم أجمعين النبي قال رضي الله عليه وسلم إن لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجرح كما تحدث أحاديث يقول النبي هو أماري بك ورنكات ملاقيته هو نبي هو كشه لكن يتطلب أهل فإن كان النبي هو نبي شاري أو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعلي وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلفة في الجنة وزمير في الجنة وسعد في الجنة إلى آخره حديث ثير صلاصه كليته ينقل صلى الله عليه وسلم هل جوب تشهد أهوال البشر لكن صحابته شهدوا اللهو البشر انت وكميته ما كذا عكاشة كميتة عكاشة من المحسن مكي أرنش النبي صلى الله عليه وسلم إله إنه كميتة يقدر ما كذا أنت منه بكوني شري وعاجم لهواد النبي صلى الله عليه وسلم يعني واحد وسوي كتير ترى وجده، وفربده مالك، حديث فربذن آيات يعني ركبه رواحك النبي صلى الله عليه وسلم أدويه اللي هو تواصل من الأقواب بشاري، يا حسين ما حتى حسين رضي الله عنه آيات كمل أن النبي صلى الله عليه وسلم الأقواب بشاري، أي كل واحد له على على العشر الموارشرين بالجملة أرتكباء الصحابة كملين، حوال ركض أقواب أولاب كملين، يعني الصحابة ركض أقواف ضد بذنها مدة حكى له هل من النبي صلى الله عليه وسلم أدويه يعني وأن العشرة الذين قواز سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمي علي وبشرهم بالجنة نشهد لهم عن عمرك عتفاعينا بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك يعني واحد والسيد عمرك عتفاعي الحق هذا الكيس أيان حقه وهم أو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلح والزبير والسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوفل وأبي عبيد بن الجراح وهو أمين هذه الأمة أمودا أمين كيديوي رضي الله عنه أجمعين يعني ال� لازم يصلي على النبي وكره ليا لكل إن لكل نبي حواري وحواري الزبير نبي كسته انصار او خغال او سيغار غرغرتي سكو تاغلي اني انا حواريي و الزبير بن النبي صلى الله عليه, علي نبي عليه وسلم واحد عبي غور الله يعني يا يا معناه وحوي ارنكا سوقت النبي صلى الله مركان زويب روحيدي أنيكا هو الله عز وجل تيدين سكال يا أصحاب هذا لا يجي أنيكا بهذا لا يجي تفيد سكال الله مرت صديح هذا رفع لي مركان النبي صلى الله عليه وسلم إلا لكل نبي حواري وحواري زويب صلى الله عليه وسلم ماك وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ يو ازواجه ها و انقوده الطاهرات طاهر من كل دنس عمر الله الطاهر كع و مريات نري عرورتيس المقدسين الى من كل رجس عمان يا ذنبي إلى لا لي منك ما له هذا الكلا لوه هذلو وح وحك شيه غوده منك هاجي فقد بري او كبر الغلام من النفاق منافق لو اي كبر كل هذا الأقوال شعره بل ورديه اللو في رغدة ضال لا بيكميته بل وحي كمية هاي من أخطر الفرق الضاله المعاصره بكمينيه في رغدة انتو ذيك الواحد مو ده راح يرئون ماله وبيكسو يعني على مستوى كفرقه امكسارين لكن على مستوى الصراع دولة هي الصراع مذهبيه انا الصنعة والجماعة فرقه كلش اشترتو في رغده وراكمله ما اشترتو الا فرقه شيعه معيان نومن دوله لي وماموله ونقله لي waab ala wahu yantartam duubi akuciya oo ne hadhara firqa oo iyaga hayd baajir firqan intoodii galay waska dhamaayay way dhamaad muqaalka asu kale ma laha laakiin waa jira rafteqadaas koodi ba jira ayay laftoodi ba caalamka beela kamida caalam islaam beela kamida ayay ماذا إباضي هذا اللي إلى خواري تكمل ذا أيام اعتقاد كودوية مراكلة تعالم كمذا لخواري واجترها كفرقة كذا مثل رحوي يمن أو العربي إلى آخره أضب إلى ذلك من اعتقاد كودي أو الصوب كلب يعني مراكلة شكلك على الصباح مراكلة الصباح تكبير كوكليته تكبير الهجرة هي كوكليته يعني وصورة من صور الخواري شوي من صور مالك نصوصاً ونوحاً الولدينية مالك شيعة من الولدينية ومن أحتل القول هذا اللي كانت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أصحابتي لحظة هذا وأزواجي يهوانكي سنبقى لحظة هذا أطاهرات ظاهرك من كل دنس الحظان وحظة ظاهرك ماذا جاءنا إلهي سبحانه وتعالى يعني وقال سبحانه وتعالى عنه ويطهركم تطهيراً بها مركو كه لي حوارك النبي صلى الله عليه وسلم صورة الحزاب إله سبحانه وتعالى في الدورة إله إنك طاهرة رجزة إله إنك طينة ليذهب عنكم الرجزة أهل البيت هو يطهيركم فطيرة راضي مرك إلهي على سبحانه وتعالى إله أنا كظهري ودرياسي نبي عرب تسأل مقدسينا إلا إلى لي يجني اللقب من كل رجس ينفمانه اللقب ظهري فقد برئ نكاتي واكبر نغضي من النفار ماها مركض إليه هاي وليه شيخ وذرية المقدسين من كل الرجزين ماها إنو معصومين أيديين مسألنات ومثالنا الشعر استدلالتك لكم متى ما حالك تصيئ إلي أي مبينا أيه المعصوميه يعني ليذهب عنكم الرجس بوله البناء يذهب عنكم الرجزة يقول الله الله واحد الله له اللي. علي بن أبي طالب يا قيسكيسي بس علي فاطمة حسن يفسي بالاغه ايمغه نادنا انغه ee ma'sumiin bay 12 kaana kuwa ay salka ku aya oo ka farcabeen saade orre ortu wikku koobad ayad wax ka soo halleeyay haweenkii nabiga sallallahu alayhi wa sallam oo jeeday حد إلى الايم الله وضع في ليل عائشة رضي الله على يا يحمل يا حمل كل به بعض سود الغرب آيات سدي كان ليال ايها المعلم واحد آياتك الوض في اقرا ليرجح المعنى واحد ولو الحديث بدل لا من غريب ولا من بعيد كما يسائل المعصومين لكن الله سبحانه وتعالى يضاد ايوك الى الالهي حمد سبحانه وتعالى مرك حتى iyo qof si tan loo yiri la O Fatima radi Allahu anha iyo Hassan iyo Husayna ha ku tusay in la rajada idaa idaa ka dhala soo dhin inta ka dhala soo dhin inay macsumihiin maxaa tusay wax ku tusay waayirada oo keliya فقد برئ وكبر النقدي من النفاق مراقب ما يكبر النقدي سيو منافق نقدي بحاله مذهب كاشيعده ا ارمه لا توشغي قبا ارمه لا توشغي ديدل عكس غن على مذهب النفاق مراقبين حقوق الثلاثين اصل كي سنه وحصاء تطي عبد الله بن سبأ يهود ا اسلام كانوا منافق لميه الزندقه ميكي ملكة كبّل النغلنينك أي وحي الليجمي منافقني مكبر النغلية منافقني مأي كبّل النغلية مداهب النفاقية لك إلهي سبحانه وتعالى واكلمت كلين وعلماء السلفي سلف وعلماتي سي ومن السابقين كوي هريي يوم من بعدا كوي كدّم من التابعيين كم إذا أهل الخير والأثر يعني خيرك إيا حديث كددك سي أثرك هو حديث وأهل الفقه والددري إيا الفقه إيا سيراد ددك وضع لا يذكرون ماء الشيخيان صح وضا رسولك يحسسك سيعروكيزا إلا بالجبيل ولا يحق لكم الشيخيان ومن ذكرهم لكم الشيخيان بسوء الحمال كوشيخ وهو على غير السبيل تتكي غيرك أي دوشيس أحد تتكي تتألهين صح لأها تتألهين بها يا بليمار معنا واحد تلالة وسلدة إلع علماء سلفا وخلفا فقهاء إيا محبتيت إيا علماء أصولك كلي قد إيا لغوييت كل بغيره قوه سكوا اما أما الرسول كار دو الله عليه نور جيد النكيل الرازي اي بي بي. اي و يقول ابو زرعه الرازي اي يقول كتاب الالهي الدور البوري الى السيد وكتاب لله أي تدبيان تحريف اي تحريفان صلى الله عليه وسلم اي دمعه Ile ensæn lige galan, er en ene dvaller kun der en ene dvaller at køje om. Hvor ser det gælde? La vores marke skubbe og stæbe, og marke en ene dvaller. Ile kasser galan, for det dærede sabbat er dvallerne alle. Og i de her biaralajer og hayerne, og de dvaller, som er i de her lugnerne, og de hayerne og hayerne i de her, og medtaler de her de hayerne og lugnerne, og de dvaller og galan lugnerne, ja, der en ene. Dine en الخائنين وينسيه قط الظبيان، مر هذا الكتاب كله وين؟ أصل هذه اللي هو محسو إلى يوم مركب دكتي دين سجيان، ويرادام لا يري، أيضا مع سيدا يري، سال أي وثام ده ويان، إلى هنا سبحانه وتعالى وخذ لري وخذ شيء، وعلماء السلف يسلف عرضة عرضة من السبقة كوي وركملة، يوم من بعد يكون كده من السبعة أهل الخير خير كدكتي سيئة، يا حديث. يعني علماء الحديث حديث واهل فقي فقه الكس يول يول في نظر يعني النظر نظر وحل له معناها استدلال كذلك علماء الفقه هي استدلالك استنباطك اهل كوا كل ذو لا يذكرون ما وكل رؤي كيد بابا لا يذكرون اي شيء الصحابه إلا بالجميل وهو لاكن ومن ذكرهم منك فجب سوئل فهو كف على غير السبيل شدك غيرتي وكسغي يعني شتي شت اراي بويا والله وله معنى والله يعني amir shaabi ba wax la yeelay sheega oo xiree yuhuuda la wajiiyoo waxa la ridda sawir kitab galena abisa yuhuuda yaa u faddabadal marka soo xiree asxaab uu usa ragil مرك أسا شيع الله أصحاب محمدين يعني يعني أمة محمد يأوفد بدن يأوفد يأوح بالين مرك أسا وح محمد أصحابي سوين محمد أصحابي سوين هيا وفدا ولوش كل جار وح فضله يعني النبي كسبت كيلتشي ورمي وقجرب السعي وفده بدن أيقروا كل قجرب السعي وفده على سبب wa ugu khaafsan oo ugu bacnaadiil xul ila akhriibar mal ka waynu leeyahay macnaa صار iyo lasaarada ayaa hadda ad booda bacnaa wax weeyaan iney dhaatabaan waxaana sida u sheeyay khasat kuwo lugulada wa barbaday qaar bacnaa wax weeyaan iney murtaadii iyo gaalobeen iskaalku majo نظرية loo sayriyada oo kaleeto sida aga qaliyada oo kaleeso oo keedan sida bacnaa wax weeyaan la مصريين معنا واحد هو السوريين ده سوريا حابد الأسد يخليه دول مصريين واحد علوين ولا لا إيه إسماء خلاف كله كتارية هاي زيديل هور تاني ما كليه هذا وانما كهودا فرق نشيج على فرق آه قلها قوس قوي زيديل واحد كتيران يمن يمناها تكلم لنا معنا يمن بيأذن وكتيران كله الرافضة معناه إمام يد اللي ده عبد إيران أي بتشوف قوليها يجاء يعني التكفيرين ترى إن ضارع علم ذا سلب كاملا إلا تكفير بعد العلم الواحد مداينة كتب وقفر يليهن قوة ضاع علم ضاع دفته جامية يروح عن قوة جامية تكفيرين ترى إشكال قنитель لكن دفته عوامته إسكرعة قوة يجاء إلا في الجد الجوء ويانا جالسين صائم على راح بعض هالعلم أوراديان قارنوا يبقى تكفيرنا يضد به تكفيرنا الله وسلم على